وَمَا أَغْسَلَّ فِي قَرِْييَةٍ مِنَّبِين إِللاا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْل بِالْبَأسَاءِ وَبَّررَّ إِلَ عََّهُمْ لعَهُمْ يَبّررَعُون ثَُّ بَددَّلل مَكَانَ السَّيئَةٍ الْ الحَسَنَةَ حَتَّ عَفَوْوَّقالَاُ وقالوا قد مس اساءنا الضر والسراء فاخذناهم فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا فَتَحْن عَلَيْهِم بََكَاتٍِ مِنَ السَّماءِ وَالْأَض وَلَ وَلِن كَذَّبُ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كانَالوا يَكْسِبُون أَفَأَمِنَ أَهْلُ القُر أي يَأتِييَهُم بَأسُنَا بَيتَو وَهُم نائِمُون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 أَوَلَئِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُّعْثَامٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 وَإِنْ مَا نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالُوا أَنكُم فَلَمَّا أَلْقَوْا سِحْرُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صادرين وألقي السحرة ساجدين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 سَوفَةَعلَمُون لَأُقَططِعَ أَدَكُم وَأَغجُلَكُم مِن خِلَافِ ثَُّ لَ أُصَلِّبًا لَكُمْ ثمَُّ لَأُصَلِّبًاَّكُم أَجمَعين قَاال إَِّ إِلَ رَبِّنَا مُم وَمَا تَنقِمُ مِا إِلَّا أَن آمَ بِآياتِ رَبِّنَ لََّ لََّ جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفرْرِه وَعَلَنَا صَبَرَ وَتَوَفَّنَ مُسلِّمِين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 لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل قَوَمًا فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِرِينَ وَأَرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فيها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 وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتمم مينقات ربي فتمم مينقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي واصلح ولا تتبع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 وَعَلَىٰ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي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 ذَلِكَ بِأَهُم كَذذَّبُ بِآياتنَ وَكَانوا عَنهَا غَافِلين وََّذينَ كَذذَّبُ بآياتنَ وَلِقَ إِآاقَِةِ حَبِطَت أَعمالُهُم هلَلّ يُجِزَونَ إِلَّا مَ كانَوا يعملون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 فَسَأَكْتُبُ عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أولئك, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَلْقِ الْعَصَا هُنَا مْ بَجَسَتْ مِنْ نُثْنَتَ عشرَة عيْنَا قَد عَِمَ كُلّؤُنَاسِ مَّ شرَبَهُمْ وَظَلََّّ عَلَْهِمُ الغمَامَ وَأَن زَلَّ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَسَّلْوَى كلُلُ مِ طَيبَاتِ مَا رَزَقناَاكُْ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 نزيدمُحسِنين فَبَددَّلَ الذيينَ ظَلَموا مِنهُم قَوْولًا غيرَ ال الذي قِيلَ لَم فَأَسَلناَا فَأَسَلنا عَلَيْهِم رِجدَم مِنَ السَّماءِ بِمَا كانَوا يَظْلمُون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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِذُون قَوْمَنَا إِنَّ لَكُمْ لَمَهْلِكَهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا نَعْذِرُهُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ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 وََّذينَ يُمَِّكُونَ بِالكِتابابِ وَأَقام الصَّلَاتَ إَِّا لا نُظعُوا أَجرَ الْ المُصِْحين وَإِذْنَ تَقَن الْجَبَلَ فَوْوقَهُم كَأَهُ ظَُّةُ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 فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَٱسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَٱنْسَلَخَ مِنَّا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ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 وَلَقَدَ ذَرَعن لِجَهَنَّ مَكَثًا مِنَجّ وَالإِناس لَم قُلغُ لا يََّّغونَ بِهَا لا يُذَصِرونَ بِهَا وَلَهُم أَيُونُ ال لا يُذَصِرونَ بِهَا وَلَهُم آذَالوا لا يَسمَعونَ بِهَا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 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَبِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ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 فَلََّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْحملَمْلًَا خَفِي فَم فَمرَروَتْ بِه فَلََّا أأَثْقَلَ الدَّعَ وَلهَّه رَبَّّهُ مَالَئِن آتَيتَنَا صَالِ حَلنَكًُا لإِن آتَتَنَا مِنَ الشَّكِرين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 ام لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكْيدُوا فَلَا تُغْنُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَلا بِينَ تَدَعونَ مِنْ دُونهِ لَا يَستَطعونَ نَصَُكُمْ لا يَسْتَطعون نَصُرَكُمْ وَلَا أَفُسَهُم يَصرُون وَإِن تَدَعهُم إلىلَىمُدَ لَا يَسْمَعُ وَتَرهُم يَظُرونَ إلَيكَ وَهُم لا يبَصِرون وَذِنِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ بَصِيرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَلَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئَتْ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ بِلغْدُ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الغَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ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 وَجكَ رَبّكَ مِن بَييتِكَ بِالحَقّ وَإَِّ فَريقُم مِنَمُؤمننينَ لَكَارِهون يجَادِلونَكَ فِي الحَقِّ بعدم تَ بَينَكَ أََّمَا كَأَمَا يُسَاقُونَ إلىى المَووتِ وَهُمْ يَموهون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 وَينَزلُ عَلَكُمْ مَِ السَّمائِمَا أَل قَهرَكُم لقَاهيرَكُمْ بِه وَيُذبَ عَكُم رِجزَ الشَّيقان وَليَر بِطَعَى قُلوبِكُمْ وَلَرُّ بِطَعَلَ قُلُ بِكُمْ وَيُثَبّتَ به الأقدام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 ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا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 تَخَافُونَ أَن يَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا وتخونون اماناتكم وانتم تعلمون وعلموا ان ما اموالكم واولادكم في فتنه وان الله عنده وان الله عنده أجر عظيم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 وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِن أَوْلِيَاؤُهُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا أَمْكَاءً وَتَصْدِيَةً فذُوقُ الْ العذَابَ بِمَا قُتُم تَكفُرُون إَِّذينَ كَفَريون فِ قُونَ أَمولَهُم لَصُدّ عَن سَبللا فَسَيُم فِ قُونهَا ثَُّ تَكُ عَلَيْهِم فَصَةَ فَُّ